بوك تو أربعة وثمانون أربعة وثمانون إيس تنبو الماضي أربعة الماضي أربعة ليجي يقرأ يقرأ ميلغيس لقد قرات للتو لقد قرات ميلغيس لاتوتان رومانان لقد قرات كل الروايه لقد قرات كل الروايه كومبريني يفهم يفهم مي كومفرينيس. لقد فهمت للتو. لقد فهمت. مكملانس للتو النص. لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. يجيب. يجيب. ميرسبونديس. لقد اجبت للتو.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 أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا مي آودستيون. مي آودستيون انا أسم هذا لقد سمعت هذا للتو انا أسم هذا. لقد سمعت هذا أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتو أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا أنا اتي بهذا لقد أتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا مئاتاستيان مئاتاستيل انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا مئاتنداستيان مئاتندستيل انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا ميكلاريجاستيان ميكلاريجاستيان انا اشرح هذا لقد شرحت هذا للتو انا اشرح هذا لقد شرحت هذا ميكوناستيان ميكوناستيان أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا